يومئذ تأذون يومئذ تأذون لا تخفى منكم خافية فأما منوتي كتابه بأملي فيقول, فيقول حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة آلية وطوفها دانية كل وشرهوا هني أم بما أسرفتم هني أم بما أسرفتم بما غطت ليالي <سؤال> بالخاليا وانما موت يا كتابه مشالي تقول